بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة الرَّسُولُ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا آمَنَ وَدُّوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويقيموا الصلاه ويعطوا الزكاه وذلك دين قيم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها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 والذين فيها ابدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي